خوض الله من الشيطان الرجيم فلن تر إلى ربك كيف مبدعه إلا لو شاء ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِابْتِسَاءٍ وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا وأنه مسباة وجعل النهار الذي أرسل رياق بشرا بين يدي رحمتك وأنزدنا <تصفح> <تصفح> من السماء ان طغورا والله تعالى هو وليك لنحيي ببلدة ميت ونسقيه من ما خلقنا مما هو وناسية وهو الذي أرسل الياح نشرا بين يدي رحمته ma مِنَ السَّمَاءِ niidad saima pauhu nilo ايتا لنقي بي بدتا ميتا ونستيقو مما خلقنا ka di بَيْنَهُمْ na bay si la وَلَوْ شِئْنَا مَا في كل قرية قَرْيَةٍ نَذِيرًا سَنَكُونُ عَلَيْهِ قَادِرِينَ وَمَا تَطِيرُ الله الله الله والله شيء الا في كل قرية اوش <تصفيق> وهو الذي مرجع البقرين وهو الذي مرجع البقرين هذا البفرات سبحان الله ما رجل بط هذا البفرات وهذا من ارجال لغو بارز خوحدن محجورا الله يا ربي الله الله محانا محانا وكذا شك الله الله وهو الذي خلق من الماء رشار وَاللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَجْزَ وَالْعَمَلَ الله وهو الذي خلق وهو الذي خلق وهو الذي خلق من الماء کاره. الله و الله. الله الله. الله الله. الله <تصفيق> <تصفيق> ويعبدون من دون الله ما ما ينفعهم or that again Allah Allah Allah please Allah Allah Allah Allah وَكَانَ توكل على لا <تصفيق> وتوكل على الحي الذي لا وتوكل على الحي الذي لا يموت وصد بِحَمْدِ سبحان بِحَمْدِ واسب نحمده سبحان صلاه الكريم يا الله الله يهدم��. الله الله الله الذي خلق السماوات والارضون بينهما في ستة أيام ثم استوى في ستة الله علیکم و إِذَا ذُكِّرُوا لَا هُمْ سَمِيعُونَ رَقِمَ نَقُولُ تبارك الذي جعل في السماء برجاً. يا يا الله وجعل في غانسياجاً. الله الله نا و في گرسی آج، الذي جعل الليل عن نار <تصفيق> <تصفيق> ور الذي الذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جانب إن عذابها كان ما خلوا وكان بين ذلك قام وكان بين ذلك قام والذي نجا. ula mi koti nole zo ni صلوا عليه صلوا عليه الله, عزيز، الله عزيز. <تصفيق> <تصفيق> الله الله الله لا يدونا ما ومن يفعل ذلك يلقى فمن يضعف له صلى النبي محمد صلى الله کونتو أجمع حسنات. والله. والله. والله. والله. والله. والله. والله. والله. والله. والله. وكُنْ اللَّهُ سِرَّهُ فَايَا سبحان الله ما عليك الحمد لله الله ربنا ربنا ربنا زك لنا من ازواجنا ما يصلي، وفيه قال كل مسحور، من الله الله صاغرو. يا الله يا مسافر. الله الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلام. فتذنا صبر وينقون فيها تقيتا سلاما قال دين فيها حسنة مستقر حقو لا لا سلام الله رُفَسَكَ فَسَاءَ وَأُفشِلَ لَغَ وَرُجُذُقَا الله <تصفيق> اكبر الله الله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 انا بلوزه انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا وفاسم كها فسواها <تصفيق> وأطش وأطشدينها وأطشدينها كم كذا فصوا وهواط شليلا وأخرج بقها. الله أوي الله أوي ماهي أوي ماهي أوي دح دح دح دح ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما يا مياسنا خفني في مخوي مِنَّا الله الله الله جاءت یا همه همه يا اللهم صل على محمد